بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بل افْتَرَاهُ بَلُوا وَشَاعِرُمْ فليأتنا, فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا سِلَ الْأَوَلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ لفضيله <تصفيق> الدكتور 117. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أعسوا سَنَاءَ إِذَا يَرْكُضُونَ Oh, well, لفضيله الدكتور O oh. لو كان في ما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Surah <laughs> يسبحون خلق الإنسان من عجل 112. تأريكم آياتي فلا تستعجلوا. 129. تأتيهم بغتة فترهتهم فلا يستطيعون 129. الذين سخرون الوضع <تصفيق> حَتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُ يضعوا الموازين القصليا من القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن Well, hey. Oh, لا إله إلا Oh. 129. ولما تعبدون 117. ويعقوب نافلة 118. جعلنا صالحين 119. عمل الخوائذ إنهم كانوا 117. إِذْ إذ ناذى من قبل فاستجبنا له فنجيناه 124. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا 125. إنهم كانوا قوم سوء فأضرقناهم أجمعين 129. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 111. ففهمنا سليمان 112. وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا وتطير وكلنا فعلين وعلناه صنعت لغوز لكم لتحصنكم من بأسكم فهل صولي ما من حاصف التن تغيير بامري لئن عوضت فيها وكنا قل للشيء عالمين ومن الشياطين 117. <تضين> وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضو وأنت أرحم الراحمين بس فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله وأ 129. فِي في رحمتنا مِنَ من الصالحين 117. له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فانت في الجنه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 حرام على قرية أهلنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وقوم ولد به ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا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 117. فهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 118. إن الذين سبقت لهم منا الحسن أولاد Come on.